شرح كتاب البدع لابن وضاح القرطبي المالكي لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجح والآن مع المادة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسولنا وإلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين قال ابن قال المؤنف رحمه الله تعالى حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح عيونس بن عبيد قال كانوا يجتمعون فأتاهم الحسن فقال له رجل يا أبا سعيد ما ترى في مجلسنا هذا؟ قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد. نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما. فنقرأ كتاب الله وندعو ربنا ونصلي على النبي. فنقرأ كتاب الله وندعو ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين قال فنهى الحسن, فنه الحسن عن ذلك أشد النهي. إنه ينبع والحدث في الدين ولو كان هذا الأمر الذي تدعى عباده لكن كونه يكون على هيئة خاصة على تنظيم خاصة وعادة خاص في مكان خاص، فلهذا الحسن رحمه الله قال نهى عن ذلك نهى عن أشد النهي، لأن هذا أمر مبتدع كلهم يسمعون وفي بيت هذا يوم وفي بيت هذا يوم ويقرأون ويصلون على بيت في قراءة خاصة وصلاة خاصة من أجله هذا الترتيب وإلا فقراءة القرآن من أفضل الطاعات واجل القربات سُلَّت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب الدعاء كل هذا مطلوب لكن من غير ترتيب وتنظيم تحديد وقت وتحديد عدد قراءة التسبيه يكون شاهد هذا اليوم. الأثار السابقة نعم أحسن ما نعم حتى ولو كانوا نسي لا لبس يقرأ قرآن صوم لبس إذا جلس يقرأ قرآن صوم لكن كلهم إذا جعلت من خاص يكون لهم حلقة ويأتيهم شخص ويسبحهم يع مسمو هل لهم يع من ما ذكر من السود أكراه نعم صبا قراءه القرآن كل واحد يسمعون يقرأ القران فكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على حد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون ويقرأ قر واحد يستمعون ويقرأ الحديث واحد نستفيدوا نعم نعم السلام عليكم قال حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن الدان بن أبي عياش قال لقيت طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي فقلت له قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعمون على أحد من المسلمين يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما ويجتمعون يوم النيروزة ويوم النيروز والمهرجان ويصومونهما فقال طلحة بدع من أشد البدع والله لهم أشد تعظيم للنيروز والمهرجان من غيرهم ثم استيقظ أنا بن مالك فرقيت إليه فسألته كما سألت طلحه فرد علي مثل قول طلحة كأنما كان على ميعات نعم مفيد صادفه ثبت فو ثبت إليه تتكلم على اسناده صلى يقول اسناده واهن جدا فيه أبان بن أبي أياش والربيع بن صبير وقد تقدّم الكلام إليهما. نعم هذا من جهة السرد من جهة الله المعنى صحيح. لازم يكون شاهد الأثار السابقة. وأيضًا فيها أنهم يجلسون يوم النروز وهم يرجعون هذه أيام من أيام المجوس من عياده أو من عياد النصارى ويصبونهما تعظيما لهما. فقال طلح لهم بن يدعم يشد البدا. وكذلك على السفر. نعم. شيخنا أحسن الله أمرك. يا شيخ المهرجان الآن يا شيخ يطلق يوم على الاجتماعات. نعم. الاجتماع أقول الاجتماعات عند المسلمين اليوم يطلق عليها المهرجانات الشيخ. صحيح هذا يا مهرجان شيخ. مهرجان. اليوم يطلق على اجتماعات المسلمين وكذا. العال هذا مثل أسواق وكذا. هذا سر بهم من غيرهم. المهرجان هذا معروف عندنا عندنا الصلاة وعندنا في جو سناب. أحسن الله. قال حدثنا اشد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثنا من سمع خطاب ابن عبد الله ايش قال قال ايش انه فسب قال حدثنا سمع ابن... خطاب ابن عبد الله الشيخ ما اسمه من سمع خطاب ابن عبد الله ولا خطاب ابن عبد الله كان عند حطان يعوه. حسن صاعد قال والصواب حطان هنا عندي حسنا قال حدثني من سمع حطان بن عبد الله أن أبا موسى قال لصاحبه تعال حتى نجعل يومنا هذا لله لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدنا قال ومنهم من يقول تعال حتى نجعل يومنا هذا لله ومنهم من يقول تعال حتى نجعل يومنا هذا لله فما زال يرددها حتى تمنيت أني غبت في الأرض أني غبت في الأرض أني غبت في الأرض قالت سخت حاشية قال سخت سنده يقول سنده ويف لجهالة راويه حطان بالعبد الله هذا كذلك شاهد وش لما بيش. سبق وفيها إنكار تخصيص يوم معين يعني هذا يوم لله وهذا يوم كذا إنما هو جهة التخصيص والتحديد يوم معين قال تعال حتى نجعل يوما هذا لله لكي رسول الله يشهدنا ومنه قال حتى نجعل يوما هذا لله خصص يوم التخصيص هذا هو الذي هو سبب العلم نعم نعم <تصفيق> إيه. يعني نجلس يعني الصحابة والله قتال من النوم من الساعة يجلس لذكر الله كل وحده وحد. كل وحده يذكر الله نعم صمعت. قال حدثنا أسد قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سعيد الجريري الجريري أي. الجريري نعم أحسن الله يكون قال حدثنا سعيد الجريري عن عبد الله بن غالب قال اجتمع قوم فقالوا نجعله يوما قد غاب شره نذكر الله فيه فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يجلسكم قلنا يا رسول الله نجعله يوما غاب شره نذكر الله فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوما غاب شره يوما غاب شره انتشر انتشروا لضياعكم <تصفيق> يقول اسناده مرسل شريري <تصفيق> ثقة إلا أنه اختلط يقول ولم أتبين رواية مروان عنه قبل الاختلط أو بعده ها يقول المحقق الجريري ثقة إلا أنه اختلط ولم أتبين رواية مروان عنه قبل الاختلاط وبعده إلا مم. أنه قد توبع من قبل يوسفيان الثوي كما سيأتيه عبد الله بن غالب تابعي مم. فروايته عبد الله بن غالب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسله الله أعلم ولم توبع فيكون حجة وأن يروز قال أنه فالسي ومعرب أن يروز فالسي ومعرب وأن يروز أقله هو اليوم العاشر من آذار على الحساب الشرقي والثالث والعشرون على الحساب الغربي والمهرجان أول نزول الشمس في برج الميزان لمسمع في هذا هذا اللفظ كلام العرب القدماء وينموقع في الش سري والبحر والبحرية قد كان الفصل يجعلون أول فصلا قد كان الفصل يجعلون أول فصل الربيع عيدا وأول فصل الخريف عيدا دين نزول الشمس أول درجة في الميزان صار يوم وصار اليوم التاسع من أيلول على الحساب الشرقي وصار اليوم الثاني والعشرين منه على الحساب الغربي وقد نهى المسلمون عن جعل ذلك اليومين عيدا وأنه أيضا عن صيامهما لأن في ذلك تشبه بالوجوز. وهذا هو السبب في كون في كون يصومون يوم أن روز المحرجان شبه في ذلك المجوس، ولهذا كان مبدأه ما يبغى الإنسان لعظم العياد اليهود والنصارى والمجوس أو يصومهم نعم، أو يحتفل فيه منام، أسماء، و... وهذا الحديث قال انتشروا انتشروا ضياعكم، لماذا هو الأعمالكم؟ الأعمالكم الأعمالكم وزارعكم انتشروا اذهبوا لا تجسلوا تركوا هذا الاجتماع إنه متاع وانتشروا لضياعكم يعني اذهبوا إلى أعمالكم نعم إن شاء الله قال حدثنا أسد قال حدثنا بقية قال فقال الرسول بيده هكذا أطلق الفعل على القول قال بيده هكذا فالفعل يسمى قول هنا يقول العرب تتوسع على سبيل المجال فتجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقها على غير الكلام والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم قال بلسانه وأهوى بيده يوما قال يوما غاب شره انتشروا لضيعكم الضياع هي أسباب المعاش للإنسان كالصنع والتجارة والزراع وغير ذلك ثم الضياع لأنه يضيع بتركها والمنى اذهبوا إلى حرفكم وأشغالكم وتصرفوا في حاجاتكم واتركوا هذا الاجتماع علي المبتدع ولعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى العمل والاشتغال خيرا لهؤلاء من تركهما ومن القطاع للتعبد نعم قال حدثنا أسد قال حدثنا بقية عن محمد بن عبد الرحمن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى مسجد الكوفة ورجل يقص وحوله ناس كثير فضربه بالدرة فقال رجل أتضر رجلا يدعو إلى الله ويذكر بعظيم، فقال إني سمعت خليل أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يقول سيكون من أمتي قوم يقال لهم القصاص، من لا يرفع لهم عمل، لا, لا, لا يرفع لهم، من لا يفعل لهم عمل إلى الله ما كانوا في مجالسهم تلك. ما في عندك من؟ سقاط عليه لمفهومه. يقال لهم قصاص لا يرفع لهم عمل إلى الله ما كانوا في الأجسم ذلك. حسن يقول سقط الشيخ سقطت من. أذ على التخرير. يقول في في الحاشية سقطت من النسختين معك نسخة معك ونسخة أخرى. في على السند الأسناد يقول أسناده ضعيف جدا فيه بقية ابن ويد وهو مدلش وكثير رواه عن المجاهد وشيخه في السند هو محمد بن عبد الرحمن قشيري وهو مجهول متهم. ليس بثقة. قال ابن بنعدي منكر الحديث. وقال دارقطني متروك الحديث. قال الذهبي فيه جهل وهم التهم. قل الله ضرب بالدرة ضربه بالدرة الدرة بالكسر درة السلطنة يضرب بها. ويا عربي هو حبل يفتل يقتل به كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعدل بالدرة مثل العصا. الدرة بالكسر كسر الدال. أما الدرة بالضم الجوهرة العظيمة. الدرة جوهرة والدرة العصى الذي يرده كان عمر قد له درة يؤدب بها وقال ما كانوا في مجال سنة تلك يعني أي أن يذكر الله تعالى بثناء عظيم نعم قال حدثني محمد بن والضاح قال حدثنا موسى بن معاوية القرش قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حمد بن سلمة انا علي بن زيد انا ابن الرحمن بهذه بكرة قال كنت جالسا عند الأسود بن سريع لسريع وسريش نعم سري صني <تصفيق> <تصفيق> وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع فافتتح سو وتبنى اسرائيل حتى بنوا وكبروا تكبيرا فرفعوا اصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا فجاء مجاهد بن مسعود يتوكل على عصا فلما رآه القوم قالوا مرحبا مرحبا نجلس قال ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا ولكنكم صنعتم قبلي ولاكنكم صنعتم قبلي شيئا أنكره المسلمون قبلي عندك بلياء قبلي وقال في الحاشية قبلوا قبلوا قبائل وقال في نص آخرة قبلوا قبلوا نعم صنعت إلا من قبل ومن بعده قال ولكنكم صنعت قبل شيئا إنكره المسلمون فإياكم وما إنكره المسلمون نعم تختيده قال في تختيده شيخ الحسين الحديث سناده ضعيف ها فيه, فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث فيه من فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث نعم بعض هذه كلها فاء الأثار ضعيفة لكن شد بعضها بعضها وشد بعضها بعضها فيه هنا الحديث الأول قال أخرجه أبو عمر ابن فضالة في أمالي عن علي رضي الله عنه بلفظ سيكون بأني قصاص لا ينظر الله إليه والأسود من السريع هنا هو التميمي المنقلي أبو عبد الله صحابي نزل البصرة له ثمانة أحده غزم عن نبي صنوه وغزواته وكان شاعرا محسنا فصيحا اللسان وهو من قلب البصرة دوفي سنة سنه وأربعين هذا في فيها فيها أنه, أنه أنكر عليهم التكبير الجماعي لما قرأ سورة فلِي إسرائيل قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له وليوم من الذل ولم يكن له وليوم من الذل وكبره تكبيرا وهو أصالت التكبير الجماعي فأنكر عليه قال ما أكثوا لا جسد إليكم وإن كانوا جسدهم حسن ولكنكم صنعتم قبل شيئا أنكره المسلمون فإياكم وما أنكره المسلمون نعم التكبير مشروع يكونهم تكبير جماعي هذا يرى أنهم ابتدعناه إن شاء الله إليكم قال وحدثني ذريء ابن وضاح عن موسى عن ابن مهدين عن حماد بن سلمة عن حميد أن قوما قرأوا السجدة فلما سجدوا فعل وايديهم واستقبلوا قبلة فانكر ذلك عليهم وارق وكرية مريق العجري ومجالد بن مسعود قال صحابي قتل يوم الجمل وأخرجه البخاري من طريق سلمة عبيد عن الحسن أنه قال أول من قصها هنا يعني البصرة حرص السريع فارتفعت الأصوات فجاء مدالد من سعيد السلامي فقال أوسعوا له فقال إني والله ما أعطيتكم لأجي سيديكم ولكني رأيتكم وصناعتم شيئا أنكرهم مسلمون فإياكم وما أنكر المسلمون و... ولوحدثني عن موسى عن موسى عن في الأصل سقط لفظ عنه سقط لفظ عنه وخطأ كما تخذ مرق العجري الذي أوله كسرى بمشمر كثرا كمدحرج تابعي رواه عن عمر وابي ذر وابي الدرذاء والثقة النسيو النسيب والشاهد هنا أنه أنكر عليهم رفع عيده مستقبل القبلة بعد السجدة نعم لأن هذا لم يرد نعم ولا فلا يشرع سجد تلاه يرفع عيده ويتوه نعم اشهمني <سؤال> قال وحدثني عمو سعيد بمهدي عن سفيان عن ابي سنان عن عبد الله بن ابي هذيل عن عبد الله بن حباب قال بينما نحن في المسجد ونحن جلوس مع قوم نقرا السجدة ونبكي فارسل الي ابي فوجدته قد أحضر فأقبل عليّ فقلت يا أبّه مالي مالي قال ألم أراك جالسما على الأمالقة ثم قال هذا قرن خالج ثم قال هذا قرن خالج من الآل نعم قال الشيخ قال في قال اسناده صحيح والهراوة هي العصر قال ما قلنا قرأ السجدة من الفصل إلى بفوجت وقد أخرمها العصر فقال يا أبى مالما قال ما ألم رك جالسا مع العمالقة؟ العمالق قال ابن رأثي في, في حديث خباب أنه رأى ابنه مع قاس فقال الصوت فقال أمع العمالقة هذا قرن قد طلع والعمالق هم جبابرة الذين كانوا بالشام من بقية عاد الواحدة عمليق وعملاق قالوا لمن الناس ويخلبهم عملاق والعمالق تعمق في الكلام، أشبه القصص بهم لما في بعضهم من الكبر والاستطالة على الناس أو بالذين يخدعونهم بكلامهم وهو أشبه. قالوا قال هذا قرآن خارج يعني يعني, حدث يعني هذا حدث. نعم. حسنا قال وحدّثني عمّي عن, عن ابن مهدي عن زياد بن مسلم عن صالح بن خالد قال. مر حباب بابنه وهو مع أناس يجادل في القرآن فانقلب غبان فأعد له سوطا أو خطاما أو نسعة فلما انقلب الفتا وثب عليه من غير أن يأتيه فضربه ضربا عنيفا فلما رأى الجد من أبيه قال ما فلما رأى الجدة الجدة نعم قوة وأن الشاطئ ضرب ضرب مبرحا شوكلة الجد شيخ ما تصح الجد لا الجد يعني القوة والخطام هو الزمام الزمام والرسن الرسل والنسعة. بس سير مغفور يجعل زمام البعيد وغيره نعم قال فلما رأى الجد من أبيه قال قد علمت أن ما تريد نفسي فعلى ماذا فما رد عليه شيئا فجعل يضربه فقال يا أبتي قد أرى أنك إنما تريد نفسي فمه قال ألم أراك مع قوم يجادلون في القرآن فقال يا أبتي إني لا أعود فكان إذا مر بهم يدعون قال فيقول لا إلا أن تقبلوا مني ما قبل أبي من نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه قال ما تريد نفسي يعني تريد قتلي ضربه ضرب مبرح تريد قتلي فماذا رد عليه قال عليه أضربه قال أبتني لا أعود فكان إذا مرضى بهم يدعونه يقول لا أوافقه ولا بشرطي أبي إلا أن تقبله مني ما قبل أبي من, من شيء قال فيقولون إنه قد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور وأحداث نعم نعم هل يقول هل صار كله في التحليل من البدايه كالال سبعات الخاصه والترتيب الخاص الاراءه والذكر نعم صلى الله عليه قال باقون لم انه انه قد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم امم واحداث <تصفيق> قال حدثني عن موسى عن ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الجريري عن عبد الله بن غالب قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم في بيت فقال ما جمعكم قالوا نذكروا الله في يوم غاب شره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غاب شره انتشرون ضياعكم لهذا سبق هذا ثلاثة سبق ومن انتشروا ضياعكم إلى أبو لأعمالكم إلى أبو لأعمالكم وأتركوا هذا الاجتماع المبتدع قال سبق أن نقول حد ثابع سبق قال سبق تحليله هنا من شيخي كل إسناد صحيح إلى عبد الله بن غالب إلا أن الخبر معلول بالإنقطاع بين, بين عبد الله بن غالب وبين النبي صلى الله عليه وسلم فابن غالب تابعي مم. طيب آكل شاهد نعم الانكار <تصفيق> الاجتماع انكار الاجتماع مخصص لا. <تصفيق> قال وحدثني محمد بن وضاح عن عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن سعيد الجوزري عن أبي عثمان النهدي قال كتب آل عمر بن خلي عمر بن الخطاب إليه أنه ها هنا قوما أنه ها هنا أنها هنا قوم يجتمعون فيدعون للمسلمين ولالأمير فكتب إليه عمر أقبل بهم معك فأقبل وطاع عمر البوا بأعد سوطا فلما دخلوا على عمر أقبل علي أميرهم ضربا بالسوط فلما, فلما دخلوا على عمر على أميرهم ضربا بالسيف على يعني مجرد ما دخل على يضرب نعم شار إلى هذا الأمر أميرهم إذا ض ضرب الأمير فغيره تبعه نعم قال فأما دخلوا على أمهر أقبل على أميرهم ضربا على أميرهم ضربا بالصوت فقلت يا أمير المؤمنين لسنا أولئك الذين تعني أولئك قوم يأتون من قبر المشرق ويعني لسه يعني لسه من الخوارج وَإِنَّمَ الَّذِي تَقْصُدُهُمْ قَوْمٌ يَأْتُمْ مِنْ قِبِلْ مَشْتَبُ شكرا على التخريج بسلام عليكم نقول في تخريجه سناده ولا بأس به <مع> وإن كون العمر رضي الله عنه أنكر عليهم الاجتماع على الاجتماع المرتب ولم يدعو المسلمين أطي لك جعلوا الاجتماع مرتب أنكره نعم بسلام عليكم قال حدثني محمد بن وضاح عن يعقوب بن كعب عن عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن حكم بن عتيبة قال سألت عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن القصص فقال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتجانسون ويحدث هذا بما سمع ويحدث هذا بما سمع فأما أن يجلس خطيبا فلا نعم يعني أنا فيها إنهم لا بأس يعني بالالجيوس في الحديث لكن يجعلوا واحد يكون يجلس بينهم خطيب معناه كأنه أمر مبتدأ أما إذا جلسوا فيما بينهم فالأبعد مشكلة التخليد يقول إسناد ضعيف وقال في النهاية القصة البيان والقصة بفتح السب بالكسر جمع قصة وقاص هو الذي بالقصة على وجهه كأنه يتتبع معاليها والفعلها ومن الحديث لا يقص إلا أمير أو مؤمور أو محتال أي لا ينبغي ذلك إلا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا أو مؤمور بذلك ليكون حكم حكم الأمير ولا يقص تكسبا أو يكون القاس محتالا لأنه لذلك لا تكبر على الناس أو مرأيا برأي الناس بقوله وعمله لا يكون وعظه وكلامه حقيقة فوقين أراد الخطبة الخطبة لأن الأمر كانوا يلونها ويعظون الناس فيها ويقصون عليهم أخبار اليوم السالفة على كل حل أنكر عليهم أن يكون عندهم قص تقدمه ويتكلم أمامه هذا القص يعظهم إما لأن يريد أن يأخذ شيئا من الدراهمة أو لغاية ذلك من الأسواب نعم أحسنا الشيخ ما هو يقول خطيبا يا شيخ فمن يجلس خطيبا فلا يعني كون يأتي مثلاً خطيب قص يعني, يعني سأمامه كان خطيب يقص عليهم وعيظهم نعم صحيح ويخطو فيه نعم لماذا إركل ما حدث له هو وإيش مقصوده من هذا؟ على سبيل العدرا معناه كذا معناه كذي هذا، كمرأة يكون هذا, هذا. مرأة. ما شاء الله. هذا شيء آخر إذا إذا أرادن لتفنون شيء حصل له اللي هذا المناسب لا بس. أم كذي قص فعلته فعلته فعلته يكون, فعلت يكون هذا كذي. قال حدثني محمد بن الضحّم سبّر معاوية قال حدثنا عمر بن هارون عن الضحّاك قال رأيت عمر ابن عبد العزيز يسجّن القصّاص ومن يجلس إليهم القصّاص قوم عظن الناس القصص ولا كذب والحكايات التي لا أصل لها هذا هذا كان عمر يسجّنهم يسجّن أيضا من نعم قال حدثني محمد بن وضاحن أبي أيوب الدمشقي سليمان بن بنت شرحبيل قال حدثنا ضمرة بن ربيعه سليمان, سليمان إيش؟ ابن شرحبيل سليمان ابن شرحبيل قال ابن بنت شرحبيل ابن بنت كذلك عنك؟ نعم قال سقطت من جميع النصخ ووقع في الأصل أبو يوسف أبي يوسف الدمشقي سليمان بن شرحبيل ابن شرح بنها شيء يعني صح صحها نعم قال علي أبي عيوب الدمشقي سليمان ابن شرحبيل قال حدثنا ضمرت بن ربيعة قال سمعت سفيان الثوري وسأله عمر بن العلاء لأماني فقال يا أبا عبد الله استقبل القاص فقال ولوا ول ول ول البدع ظهوركم يعني سأله يعني فسال الثوري سال عمر بن علاء فقال استقل القاص يعني القاص اللي يحكي الحكايات حكاية ما يجيب حديث ما عنده الحكايات لا اصلها انا استقله لا فقال ولوا البدع ظهوركم يعني البدع استقاله اتركوا ولوا البدع ظهوركم يعني اشربوها في شروط قول في تخريج شيء يا جماعه الشركه حسن ها ومعنى أقول لهم بذلك أظهركم أن يخلوا خلفكم أتركوا عنهم أحسن الله قال حدثني محمد بن والضاحن عن عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر وجاء رجل قاص فجلس في مجلسه فقال له ابن عمر قم من مجلسنا قم من مجلسنا فأبى أن يقوم فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة أن أقم القاص قال فبعث إليه فأقامه نعم هذا يعني العمر شده كارف أراد أن نبعد القاص عنه كارف امتنع لنا فأرسل السرطة فجاءه فأقمه نعم نعم يقول أستاذ صحيح نعم قال حدثني محمد بن وضاه عن دعلا ابن الله بن محمد قال حدثنا شريك عن إبراهيم عن مجاهد قال دخل قاص فجلس قريبا من ابن عمر فقال له قم فأبى أن يقوم فأرسل إلى صاحب الشرط فأرسل إليه شرطيا فقامه وسمعت ابن وضاه يقول في القصاص لا ينبغي لهم أن يبيتوا بالمساجد ولا يتركوا أن يبيتوا فيها لا لهم ليس عندهم يعني حديث صحيحه مع الحكايات في حكايات كذب وفيه تضليل للناس لهذا ما ينبغي لهم ان يثبتوا النص ولا يتروا لانه هو برون الناس ولا يفعونهم نعم صحيح. قال حدثنا محمد بن وضاح عن موسى بن معاويه قال حدثنا ابن مهدي عن شفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لم يقص على عهد النبي لم يقص على لم يقص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان وأول ما كان القصص حين كانت الفتنة نعم هذا في تحديد القصاص تحديد من القصص قال لا ينبغي لهم أن يبيتوا في المساجد ولا يتكونوا بيتو فيها. دانه ظلال الناس وفي حديث عبد الله بن نافع قال لا يوجد قصص على على النبي ولا عهد ابي بكر ولا عمر ولا عثمان وأول ما كانت قصص حين كانت الفتنة وفي تبعه قتل رضي الله عنه حصل الفتنة جعل القصاص والكذابون يحكمون الحكايات المضلله ولا في الاول ما كانوا منتشر ما كانوا معروفين عاده ولا في عهد ابي بكر ولا في عهد عمر و عثمان حتى قتل عثمان رضي الله عنه انتسبت الفتن ومنها الفتن هذه القصاص رعاب و الكلابون لسه الحكايات كذب وخرافات خرافات لهذا قال أول ما كانت القصص حين كانت الفتنة نعم إن شاء عليك قال حدثني محمد بن وضاهم قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قيس بن ربيع عن أبي سنان الضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذين الغزلي <تصفيق> الغزلي قال وفي الحاشية الآن بريقا والصواب الأنزي <تصفيق> طيب قال كنا جوزا. قال كنا جلوسا مع عبد الله بن خباب بن الأرت وهو يقول سبح وكذا, وكذا وكذا واحمدوا وكذا وكذا وكبر وكذا وكذا قال فمر خباب فنظر إليه ثم أرسل إليه فدعاه فأخذ السوط فجعل يضرب, فجعل يضرب رأسه به وهو يقول يا أبتاه فيما تضرب لي قال أمع العمالقة قَالَ هَذَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ قَدْ طَلَعَ أَوْ بَذَرْ هذا في إنكار إنكار عليه هذا الترتيب سبحهم يأحللهم يأكبروا ما وإلا تسفير فالتهير والتكبير ألا في فضل عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إلى الله والله أكبر أحبه للمطر على هذه الشمس قال الله عليه وسلم من قال سبحان الله والحمد لله وغيرت الله وحصفه الجنة وكلمة تانية خليفة تانية للرحمة خليفة تانية على الإنسان ثقيلة في النساء اسمه الله وحده اسمه الله كاظ لكن كونوا مرتب وترتيب يقول الجمع سبحوا يا أحد لمواكبهم هذا الترتيب هو المطلوب كل يسبح واحدة نعم أحسن الله وأنا خبب خبب من رت صحاب ده ولد اسمه عبد الله ابن ولد عبد الله هذا تلس مع هؤلاء ورتب ترتيبهم كلها قال سبحوا كذا وحودوا كذا فدعوا والده فاخد الصوت وتلعوا يضروا رأسه به فقال يا بتي فيما تضربني؟ لي قال مع العمالقة قال أقرر الشيطان والطلع نعم على السلطة. يقول إسناد ضعيف والأثر صحيح بنحو هذا اللفظ فيه قيس بن الربيع هو صدوق في نفسه نعم. إلا أنه تغير في آخر عمره وكان ابنه يدس في كتبه ما ليس من حديثه حد يقول أثر له إسناد صحيح بنحو هذا اللفظ قد تقدم برقم 37 يقول تقدم الأثر الصحيح برقم 37 نعم طيب قرأنا طيب أنبأنا أسد. أسد نعم. قال أنبأنا أسد. قال أنبأنا أبو هلال. قال أنبأنا معاوية بن قرة. قال كنا إذا رأينا وجه يقص قلنا هذا صاحب بدعه. نعم. يقص يعني يتب الحكايات في القصص التي لا أصل لها نعم. قال حدّدنا إبراهيم بن محمد أن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن ابن عون قال كان محمد بن سيرين يقول في أصوات القرآن محدث نعم سورة القرآن قراءة القرآن بالصوت الموسيقية في أصوات القرآن موسيقية كل هذا محدث ومن الأجمل المقابلات يسمونها المقابلات أصوات يعني كانت الحيد خاص في القرآن هذا مبتدى نعم لهم لهم لهم يعني ترتيب خاص ت يعني نعم فالحيد وغيره في مقامات ما أصحاب المقامات حتى أنه أصحاب المقامات هم المغنين مره يغنون ومره يقرأون القرآن ما ما يفرقون ينكف يعني أنه يتأكروا فيها ها ين أنكروا يكون حول القصص يعني يكونهم الآن يقرأون بالحن الخاصة أو بالحن موسيقية بأصوات موسيقية مبتذعة بأصوات موسيقية نعم هذا معروف المقامات. لو أحد يعرف المقامات كيف طريقته فيها؟ الشيخ هي ماذا يعملون؟ موازين معينة إيه نعم هذا مبتذع كلها هذا هذا هو المكان نعم لكن شيء قراءة القرآن مرتبة وكذا أي حدا مطلوب أو ملهمة؟ قراءة سلسة. لكن لا يقرأه بألحان موسيقية لا مثل مثل المغني. بعضهم يقول فلان غنى غنى قل هو الله واحد قراءة موسيقية نصورة. نعم. نعم. سمع. قال حدّذني محمد بن أبضاح، قال حدّذنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأجلح عن ابن أبي الهذيل عن عبد الله بن خباب عن أبيه قال إنما هلكت بنو إسرائيل حين قصوا. هل حنا بدأت الخرافات والحكايات في تركوا. قرآة التوراة المجيد هذا نعم قال وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن سفيان عن همام ابن الحالذ التيمي قال لما قص إبراهيم التيمي أخرجه أبوه من داره وقال ما هذا الذي أحدث كان عليه نعم على يعتني بالقصص والحكايات الخافية وترك القرآة والصنة نعم قال وحددني جدا يا عمو سيعربني مهدي عن جعفر ابن برقان قال سمعت ميمون ابن مهران يقول القاص ينتظر مقت الله ومقت شد البدن سبح الله تعالى ان الذين كفروا لا دولة لمقت الله اكبر من مقتكم وفسقكم في اثبات مقت الله عز وجل سوت المقت شد البدن وحاول القصاص ينتظرون مقت الله لهم لكذبهم و حكاية مثل مكيوبة وجمعهم للناس وإضاءة الأوقات نعم قال وحدذني عن موسى عن ابن مهدين عن هماب ابن يحيى عن قتاده عن سعيد من مسيب ومورق قال يكره اختصار السجود ورفع الأيدي والصوت في الدعاء ايش؟ قال يكره اختصار السجود ورفع الأيدي والصوت بالدعاء الدعاء. عليه على الثقة. ما ما أدلقني. قال سنادس صحيح. نعم. قال سنادس صحيح لكن ما علق الحديث. قوله في نهى عن اختصار السجدة قيل أراد أن اختصر الآيات التي فيها السجدة. يسجد فيها قيل أراد أن يقرأ السورة فينتهى إلى السجدة جاوزها والأول هو المراد كما يسجد من الثالث أنه أراد أن اختصر... اختصر الآيات التي فيها السجدة نعم قال يكهوا اختصار السجود ورفع العيدة والصفل ودعوه على ال... ولا المراد بكراه وكراهة التحريم فأمهما أراد السلام لا يوجد اختصر السجود يعني يحذف الآيات التي فيها السجدة على هذا؟ إلا أراد أن يختصر الآية التي فيها السجدة يصل فيها نعم وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن أبي بكر بن عياش العين المغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يختصر السجدة قالوا في النهاية أينها عن اختصر السجدة قيل أراد أن يختصر الآية التي فيها السجدة فالأرسل فيها, السجدة. فيها السجدة. وقيل أراد أن يقرأ السورة هل... إذا انتهي للسجنة تجاوزها فالأول هو نعم نعم صوت لا هت... تعا... الدعوة أن يكون سرًا هذا الأصل الأصل يكون سرًا بين العبد و العرب نعم نعم قلوا صوتاً يقرأ كراء عادية نعم تحت الصوت. الصوت مطلوب فكل... لا يلحن نعم. وحدثني عمرو موسى عن ابن مهدي عن ابي بكر عن اياس مغيرة عن إبراهيم أنه كره ان يختصر السجدة نعم. وحدثني عمرو موسى عن ابن مهدي عن ابي سليمان عن يزيد الرشك عن خالد اذبج ان ابنا في صفوان إيه. ابن محرج ايش حدثني وحدثني عمرو عن, عن ابن مهدي عن ابي سليمان عن ابي سليمان عن يزيد الرشك الرشك عن يزيد الرشح. وحدثني عاد وحدثني. وحدثني عم موسى عن ابن مهدي عن أبي سليمان عن يزيد الرشق عن خالد الأثبج عن خالد الأثبج ابن أبي ابن أخي صفوان بن محرز قال كنا في مسجد المدينة وقاص لنا يقصعين فاجأنا يختصر سجود القران فيسجد ونسجد معه اذ جاء شيخ فطمعنا فيه فقال لان لأ كنتم على شيء انكم لا افضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مم. فمضى فسألنا عنه فقلنا من هذا الشيخ فقالوا هذا عبد الله بن عمر كان هذا الاثر هذا فيه تخريج متاخير اعدنش الخالد حدثني عموس عيب وحدثني عموس عيب بن مهدي أن أبي سليمان عي يزيد الرشك أن خالد الأثب جبني أخي صفوان ابن محرز قال كنا في مسجد المدينة وقاص لنا قص علينا فجعل يختصر سجود القرآن فيسجد ونسجد معه إذ جاء شيخ فقام علينا فقال لا إن كنتم على شيء إنكم لأفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى فسألنا عنه فقلنا من هذا الشيخ فقالوا هذا عبد الله بن عمر وقالوا هنا علق مستحيلا على مستحيل أي إن كنتم على شيء من السنة فأنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لكن لكم لستم بأثما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فلستم على شيء من السنة بل أنتم على بيدعة لأن الصحابة لم يكونوا حندا ذلك ذكر أبو بكر الخلال في كتاب الجامعة أن رجلا جاء إلى مالك بن عناس فقال من أين أحرم يسلم مالك يحرم العمرة قال من الميقات قال مالك من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم فقال الرجل فين حرمت من أبعد منه ولا من قال فقال مالك لا لا أرى ذلك فقال ما تكره من ذلك قال أكره عليك الفتنة قال وأي فتنة في ازدياد الخير, الخير وإنما قاتل أحرق قبل فقال مالك فإن الله تعالى يقول فالأحذر الذين أخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب عظيم العليم وأي فتن سأكره من عندك خصصت خصصت بفضل لمخصص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواية هو أي فترة أعظم من أن ترى أن اختيارك لنفسك خير من اختيار الله واختيار رسوله نعم هذا الانكار نعم قال وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن إسرائيل عن أشعه ابن أبي الشعثاء عن أسود ابن هلال قال كان رجل يقص صفات ابن مسعود فقيل له فجاء فجلس في القوم فلما سمع ما يقولون قام فقال ألا تستمعون فَلَمَّا نَظَرُوا إلَيْهِ قَالَ تَعْلَمُونَ إِنَّكُمْ لَا أَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ أَوْ إِنَّكُمْ لَتُمْسِكُونَ بِطَرْفِ غَنَاءٍ نعم ماذا مشكل عليه؟ قال أحسن إليك إسناد صحيح. عن موسى عن مهدي، عن سائر على العشرة اللي هكذا عندك عن سيد الهلال؟ نعم ماذا الإسناد؟ وهذا وهذا المسعود رجل كان يقص يعني يحيي بالحكايات فأثر المسعود فأخبر فما سمع ما يقول قام فقال على تسعود فنظر إليه قال تلمون أنكم بالأهداء من محمد صلى الله عليه وسلم وأصل أنكوا المستكولة في طرف ظلاله أو في ظلاله نعم قال باب كل باب كل محدثه بدعه نعم حدثنا محمد بن الوضح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن سلييم قال حدّذنا يحيى بن سليم قال حدّذنا يحيى بن سليم الطائي في قال سمعت جعفر ابن محمد يحدّذ عن أبيه عجبر بن عبد الله رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وثنى عليه ثم قال إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعه ضلاله نعم هذا قال التحرير قال حديث صحيح خرج المبارك في مسنده والامام احمد وابن ابي عاص في السنه ومسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه والبيهقي وهذا في حديث النبي خطب الناس الحمد لله والصلاه والسلام على محمد في الخطبه ان افضل هذه محمد صلى الله عليه وسلم وسننه واحتجاجاته وكل بدعه ضلاله هذا مشروع نقول في سوره صحيح. قال حدثنا أسد قال حدثنا بقية عن سليمان بن سليم عن يحيى بن الطائي عن عبد الرحمن بن عمر السلمي عن عرباض بن سارية السلمي قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فوعظنا موعظة بليغة ثم قال آخر موعظته إياكم وكل بدعة إياكم وكل بِدْعَةٍ فَإِنَّ كل بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وهذا يعني كالحذي السابق النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بليغة والحذي السابق معروف حذي إخرجها أبو داود والترمذي قال حسن الصحيح والمعج والدالب وسيرويه المؤلف ثانيا أيضاً بئة من هذا الأخ والشاهد من الحديث قال إياه وكله بدعفة كله من الله تعالى هي التعدين والبدع والبدع هي حدث في الدين نعم قال حدثنا أسد عن المسعودي عن معن قال عبد الله كل محدثة بدعه إيش قال حدثنا أسد عن المسعودي عن معن قال قال عبد الله كل مكل محدثة بدعه نعم وهذا عب العلوم كلها العلوم كلها هذا بدفع يجب الحذر من البدع. نعم. قال حدّذنا أسد عن سفيان بن عيينة عن هلال الوز عن هلال الوزان. قال حدّذنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم عن عمر أنه كان يقول أصدق قيل قيل الله. وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شوى الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع هذا يقول فيه صحيح البخاري أن عبد الله بن عسود يشارف في في في فيه يقول هنا أعدل السند قال حدثنا اسد عن سفيان بن عيينة عن هلال الوزان قال حدثنا شيخنا القديم عبد قال حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم الحمرا عكيم التصين نعم عن عمره عمر انه كان يقول اصدق القيل قيل الله وان احسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها والا وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كنا هناك في زياده الاساي وما فصحنا كان يقول في كل كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار زاد النسائي وكل ضلالات البدع. وهذا هي التحذير من من البدع. التحذير من البدع وروحته في الدين. في الشهر قوله وألا وإن كل محدث بدع وكل بده ضلاله. نعم. قال حدّثنا أسد عم أبي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة قال دفع إليه يحيى بن عقيل صاحبه فقال هذه خطبة ابن مس خطبة هذه خطبة ابن مسعود إنه كان يقول كل عشية خميس إنما هو القول والعمل فعصت قول قول الله وأحسن الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محددت وإن كل محددت بدعة وإن كل محددت بدعة وكل بدعة ضلالة نعم كان مسعود إيش قاله تخرج الشيخ راشد صحيح موقوف نعم يا عبد بن سعود رضي الله عنه يخطب الناس كل خميس ويقول في خطبه إن أصدق الحديث ته والله وأحسن الهدي هذا محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وشر الأمور وابتداعها هذا في تحليل البدع وشرر الأمور المحدثه البدع وكل محدثه بدعه وكل بدعه وكل ضلاله ويفد كان رسول الله كل خميس يدعو الناس. فقيل له يا عبد الرحمن خطبتنا لو خطبنا لو علتنا خميس اسمع ربك. قال إني أكره أن أملكهم وإن تحوّلكم بالمعظة كما كان رسول الله تحوّلنا. نعم. سمع. قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي حمزة عن رباح النخعي قال كان ابن مسعود يخطبنا كل خميس فيقول إن أصدقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل معدثة بدعة وكل بدعة ضمانة وشر الأمور محدثاتها هلا كم كم سبق في تحديد المبدع وأحسن أصدق الكلام هو الكلام الله وأحسن هذه هذه رسول الله صلى الله أما المبدع في وحده حذف في الدين ولا ظل عليه وشر الأمور محتاثها يقابل أحسن الحديث أحسن الحديث كلام الله وشر والكلب ظلده شر الأمور محتاثها فوصف الوحدة بأنفس ربهم. نعم. حدثنا أسد عن جعفر بن برقان عن الزهري عن أبي يحيى عن يزيد بن عمرو عن معاذ بن جبل قال أو شك قائل من الناس يقول قد قرأت القرآن ولا أعلم سيتبعوني هم بمتبعي حتى أبتدي عليهم غيره. فإياكم وما ابتدع فإن كل ما ابتدع ظلاله نعم ما قال التخريجه قال الشيخ شيخ رسيك سناد ضعيف والأثر صحيح أه؟ قال سناد ضعيف والأثر صحيح وتكلم فيه يعني. قال جعفر بن برقان يخطئ في حديث الزهري قال أحمد إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به وفي حديث الزهري يخطئ وقد أخطأ في هذا الحديث بعينه فقال فيه عن أبي يحيى وهو خلاف المحفوظ عن الزهري فقد خالفه عقيل بن خالد عقيل بن خالد عند أبي داود ومعمر عند الآجر في الشريعة وشعيب عند ابن بطة في الإبانة فرواه عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميراء عن معاذب به وسنده صليح نعم فيها أنه قال أن معاذ قال أوشك غائر من الناس يقول قد قرأت القرآن ولا أرى الناس اتبعوني ما هم بمتبعي حتى اتبعونهم غير حتى أبتدع لهم غيرة فإياكم وما تدع فإن كلما تنظر على يعني المعاذي يقول يقرب وفي زمانه ما, ما تتوفي توفي قدي وما عليك يقول هذا الكلام كيف يؤدي هذا هذا الزمن يقول قال أوشك غير بالنفس يقول قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعون ما هم يمتبعون حتى أبتدع عليهم غير يعني أنهم يدعون إياكم ومتلع فإن كلها ممتلع ضلالة نعم حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده وستجدون أقوى من يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه راضورهم عليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتأمُق وعليكم بالعتيق نعم <تصفيق> تخرية <تصفيق> <تصفيق> قال الشيخ لعيسى اسناده منقطع والأثر صحيح فبقلابه لا يعرف له سما عمر بمشب والآثار أخرجوا الداربي من طريق حماد بن زيد به وخرجوا من طريق يحيى بن كثير وأنا أنا مختصرا مم. طيب أفسد هنا قال أنه قال عليكم بالحث على العلم والعلم حث العلم معنا تركل البدع عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري ما سيفتقر إليه. يعني مثلا يحتاج الناس له أو يفتقروا لما عنده وستسجدون أقواما نبعون أنهم بدون إلى كتاب الله وقد نبلوه وراء ظهورهم عليكم بالعلم وياكم التبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعثيق القديم. قديم الله عنه يحث الناس على يحث على طلب العلم عليكم بالعلم وإن أحدكم لا متى يفتقر إليه أو يفتقروا لما عنده يعني يا يأتي في وقت الناس يحتاجون أي قال وستسجوا لأقواما يزعون أنهم يدعون على كتاب الله وقد زيب ذو ورعبه قال عليكم بالعلم وإياكم التبدع والتنطع والتعمق وعليكم العتيق وهذا في الحلث الآن الحصة والطبعين في هذا قصة لعباس لعباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره صغير من ناحية العشرين والصعاب متوفره كثرة كان له زميل أنصاري فقال الزميل ها هنا نطلب العلم فقال الأنصاري يا أبي العباس أترى الناس احتدون إليك يقول الصعاب تغفرنا ما هو أن نصرف بحاجة فانصرف عنه واستمر بنعباس في طلب العلم. يأخذ على الصحاب والحديث وكان يأتي إلى صحابي إلى بيته ويعرف عنده حديث ثم يجلس خلف الباب ويتوسد ذراعه ويعرف حتى يخرج وتسفيه الريح أحيان فإذا خردس وقال عمر رسول الله هل أخبرتني؟ على فقال لا وجعل يحرس ويتعلم العلم ويأخذ ما هذا ويأتي لهذا ويحدث هذا وتعلم اللغة ثم توفي كثير من الصحابة عباس استمر في طلب هذا وجاء جيل جديد وصار عباس إمام عن التفسير وجاء فكان يجلس الناس بعد صلاة الفجر ويأتيه التفسير ثم يصليون ثم يأتي أهل الفقه يصرفون، ما يأتي السياق يصرفون، ما يأتي اللون يصرفون، وزميله الأنصاري موجود وهو ينظر إليه، فجاء يقول زميل الأنصاري اللي بعده حوله اللي هذا كان عاقل مني، هذا كان عاقل مني، شوف الناس يسخر، وشوف هذا يقول الصحابة لا متوفرون الناس هم بحاجة إليك، لكن صاروا بحاجة بعد ذي حديث ما قال الصحابة. وقبضوا العلم لأكل موت العلم في الحديث إن الله لا أقضوا العلم لأنتزاعا إن تتزعوا من صدر الرجال ولكن مقبضوا العلم لأكل موت العلم حتى إذا لمقع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتضوا غير علم فضلوا وأظلوا نعم إن شاء الله عليكم قال حدثنا أسد عن زيد عن سبيان عربي أتبه صالح عن أثمان بن حاضع عيب عباس إن أنه قال عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع. نعم يقول إسماعيل ضعيف. في بن صالح وهو ضعيف. وزيد هو ابن أبي الزرقاء. وما عليه بالاستقامة. عليه الزوم والاستقامة والأثر يعني النصوص والحديث وإياكم والتبدع. هذا صحيح. حس على الزوم والاستقامة وحس على الأخذ بالأحليف والأثاب والتحليم البيتر. نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا زيد عن جعفر بن برقان عن يحيى بن أبي هاشم قال حدثني رجل أن معاذ بن جبل قام بالشام فقال يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع ألا وإن رفعه ذهاب أهله وإياكم والبدع والتبدع والتنطع وعليكم بأمركم العتيق نعم هذا شو تقريدي وحدك يقول الشيخ مأسنك سناده ضعيف لجهالة رؤوي عن معذب الجبل نعم قال حدنا رجل أنه معان مجهول لكن معنا الصحي فيه أنه قال أيها عليكم بالعسل العلم قبل أن يرفع وعلى وإن رفع ذهابوا أهله هذا يؤيد الحديث اللي سمعتمه إن الله يأخذ العلم اتزال ولا ما اتز متزول العلم موت العلماء هذا في حث على طلب العلم وانتهاز الفرصة في وقت وجود أهله قال وإياكم بالدعاء والتبدع والتلطع وعليكم بأبرحكم العتيم يعني بال فيما تعرفونه من الحق نعم قال حدثنا أسد بن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قنابة عن يزيد بن عميرة عن معاذ بن جبع رضي الله عنه قال تكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يطار المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير فيقرأ الرجل سرا فلا يتبع فيقول ما أتبع فوالله لأقرأ لا أنه عنانية فيقرأ على رياض فلَا يُتَبَعُ فَيَتَتْخِذُ مَسْجِدًا وَيَبْتَدِعُ كَلَامًا لَيْسَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَيَتَتْخِذُ مَسْجِدًا وَيَبْتَدِعُ كَلَامًا لَيْسَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِيَاهُمْ وَإِيَاهُ فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ بَلَانَةٌ وَإِيَاهُمْ وَإِيَاهُ ف وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ بَلَالَةٌ ثَلَاثًا نعم هنا قال الحديد خرج أبو هذا اللفظ بلفظ الآخر قال, قال معاذ إن من ورائكم في ثنان يكثر فيها المعنى ويفتح فيها القرآن حتى أخذها المؤمن والمعافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فينشك أن يقول قائر ما للناس لا يتبعوني قد قرأت القرآن ما هم المتبئيين حتى أتدأ لهم غيرهم فإياكم وموتلع لأنهم موتلع على واحذروا زيغة الحكيم لأن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على سان الحكيم قد يقول منافق وقد يقول منافق وكلمة الحق انتهى ورؤوا الداني من بلغة أثن فقال أخبرنا مران محمد قال حدث سيد ربيعار إبن يزيد قال كان معاذب الجبل رضي الله عنه يفتح القرآن على الناس حتى حتى يقرأه نورة والصبي والرجل فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم اتبع والله لا أقومن به فيهم لعل التبع فيقوم فلا فلا به فيهم فلم في اتبع فيقول قد قرأت القرآن فلم اتبع قد قمت به فيهم فلم اتبع لا احتضرن في بيت مسجدا يعني جعل حظيرا لعل اتبع والتابع فيحتضر لي في اعثار في بيته لعل لي اتبع فيحتضر في بيته مسددا فلو اتبع فيقول قركرت القرآن فلم اتبع وقلت به فيهم فلم اتبع قد احتضرت وقد احتضرت في بيتي مسددا فلم اتبع والله لاتينهم بحديث لا يحد لا يجدون في كتاب الله ولم يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم لعل لي قال معاذ ف... فاياكم وما جاء فإنما جاء به ظلاله أنت قل قلنا حاسة قل بع أكثر حول أي في عصرنا وبع الله بأقوال الله الله لا التي حذرنا منها ومنهم بعض المكبرون للهوان وخذ المسلم في صحيح عبد الماسود أن الرسول قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كله من أمتي حواليون وأصحاب يأخذون بالسنة ويأخذون بالأمر ثم إنا تخذهم بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بالقلب فهو مؤمن وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وهذا في التحديد من البدعنام نعم نعم قال حدثنا أسد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن من حدثه وعن قتادة في قوله أنا الكتاب لا تهون في دينكم قال لا تبتدعوا نعم الحديث ضعيف مجهول مشهور عن ولكن السر العاية واضح لا تهون في دينكم أقال لا تبتدعوا البدع من نعم قال حدّذنا أسد قال حدّذنا ابن لهيعة قال حدّذنا سلامان ابن عمّر إيش؟ قال حدّذنا سلامان ابن عمّر اسمه سلامان كذا إيش؟ حدّذنا حدّذنا أسد أسد قال حدّذنا ابن لهيعة قال حدّذنا سلامان ابن عمّر قال حدّذنا إيش؟ سلامان سُلَامَانُ وَالسَّلَامَانِ س... نعم سلامان ابن عامر سلامان ابن عامر عن أبي عثمان الأصبحي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم فأيكم وإياهم لا يفتنونكم نعم هذا في تحذير تحذير البدع وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح تحذير سيكونون مثل دجال وكذبون يتركوا ببدعا من الحديث لم تسمعتم ولا آباكم فإياكم وإياكم ولا أفسرونكم عن ذلك قال حدثنا أسد قال حدثنا مهدي بن ويمون عن الحسن قال صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا نعم هذا أفعال الحسن قبله عجهاد هريرة ورفعه عنه قال سيكون هناك الدجال والكذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمع عنهم والآباءكم يوم تحذير. لا يفتنونكم عن ذلك هذا رواه مسلم في التحذير من البدع وهذا الأثر الأخير عن الحسن رضي الحسن، الحسن البصري تابعي منقطع قال صاحب البدعة لا زاد اجتهادا صياما وصلاة إلا زاد من الله بعدا يعني ما لم يترك ما لم ترتب الله نعم قال حدثنا أسد قال حدثنا بعض أصحابنا قال كان أيوب السختياني ويقول ما زداد صاحب بدعته اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا نعم. قال عسَد، قال عسَد وحدثنا بعض أصحابنا. هذا. قال عسَد وحدثنا بعض. قال عسَد وحدثنا بعض أصحابنا عن هشام بن حسان. قال لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمره ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا عدل. سُبْحَانَهُ. وهذا فيه تحديد المبتاع. قال ما زاد صحيح بدأتنا إجتهاد إلا زادا الله أولا قال أسد وقعنا إسلام الحسن وقف على إسلام الحسن قال لا قبل الله صحيح بدأتنا صياما ولا صلاة ولا ذاتنا ولا حجا ولا جهادا ولا عمره ولا صدقه ولا عدل هذا محول على الكافر محول على الكافر فهذا أصل إن الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرزق كتب حجة أما أما المسلم فإن تقبل وله قتله وما, وما من عنهم منفقاتهم وما من عنهم تقبل منفقاتهم إلا أن كفروا بالله وبرسوله فالكافر لا تقبله على قول عبد الله المسلم المؤمن ولو كان الله يفعل تقبله هنا. قال حدثنا أسد قال حدثنا بعض أصحابنا عن إسماعيل بعياش عن أبى نبي أبي عياش لعين حسن أن رجلا من بني إسرائيل ابتدع بدعة فدع الناس إليها فاتبع وأنه لما عرف ذنبه عمد إلى ترقوته فثقبها فأدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثق ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها في شجرة فجعل يبكي ويعج إلى ربه فأوحى الله إلى نبي تلك الأمة أن لا له هذا قد غفرت له الذي أصاب فكيف بمن أضل فصار إلى النار إيش عاد صادق ما إذا حدث حدثنا أسد قال حدثنا أسد قال حدثنا بعض أصحابنا الاسماعيل بن عياش عن أبا لبي أبي عياش عن الحسن. وهذا ضعيف لأنه قال بعض قال بعض أصحابها. هو أيضا ثم هذا وقف على الحسن. وقف على الحسن ويتضعف. حسن بسيم شر الله عبده. أن رجل من بني الصعيد فدعا بيتا فدعا الناس إليها التبع وأن لما عرف ذنبه عمد إلى إلى ثروة إلى ثروة سه يا الذي بين أحرص النحر والعاسف عاد إلى إيش عندك لما, لما عرف ذبه عبد إيش عبد إلى ترقوتي فثقب فأذخر فيها حلقة ثم جعل فيها سلسل ثم أثقها في شجرة فجعل يبكي ويعج إلى ربي زعلاء يبكي ويعج إلى ربه فوح الله لبيتك الأمة ألا توبة له هذا هذا فَذْ الذي أصاب أَصَابُ من أضل أَظَلَّ فَصَرَى الله. الْنَارِ هذا كان عندك؟ ما معنى هذا الكلام؟ في الحسن إمام هنا قال أن رجل من بني سيبسد عبيد آل فادع الناس إليها فاتبع وهذا من عيني كيف هذا عرف أنه كتاب الله؟ سمى نعم كيف عرف؟ أن من بعض العلب أن هو إيش عاد العبارة؟ يقول أن رجل بيسابس تدعى بتدعى فدع الناس إليها فاتتبع. نعم والنول لما عرف ذنبه أمد إلى ترقوته فثقبها. أه. وادخل ودخل فيها حلقة. يعني كنا. مجعل فيها سلسلة ثم وثق في شجرة. جعل يبكي ويعج إلى ربك ورح الله إلى نبيه كالأمة لا تبتل هذا هذا قد غفرت هذا قد, قد الذي أصاب فكيف من أضل فصر إلى النار ما معنى هذه العبارة هذا قد غفرت يعني لو غفرت له قد غفر أ... له الذي أصاب قد غفر له الذي أصاب فكيف من أضل فصر إلى النار نعم لن تخرجوا يقول سناده واهن جدا، ليه هاي حال أبانا بالبيع عياش مش معين إيش ضعيف في غير وياتي الشني؟ <موت> نعم وكذا كان قصة كذا نقبا ثوبه شد خفيه حلقة بعيد نعم لو كان لو كان مشهور هذا لا ثبت سناد الصحيح نعم قال حدثنا أسدنا أبي بيعد.. حدثنا أسد عن أبي عبد الرحمن الفرّاء عن عوف الأعرابي عن خالد الربعي قال كان في إسرائيل شاب قد قرأ الكتب وكان مغمورا وأنه أراد المال والشرف وأنه ابتدع بذعة حتى أدرك بها المال والشرف. إيش الأذن؟ عن الخالد. الخالد إيش؟ الربعي. نعم. ونوع عندي بالفِ في عريفي. نعم. وعندي ك الصبراء. كان إيش؟ قال كان في بني إسرائيل شاب قد قرأ الكتب وكان مغمورا وأنه أراد المال والشرف وأنه ابتدع بدعه حتى أدرك بالمال بأ والشرف فلم يزل كذلك حتى كثر تبعه فبينه وكذلك على فراشي قالها قالها الناس لا يعلمون ما ابتدعت أليس الله يعلم ما ابتدعت لو أني تبت إلى ربي قال فعمد فخرقت ترقوتهم فجعل فيها سلسلة ثم وثقها إلى آسية من عواس المسجد ثم قال لا أطلق نفسي حتى يطلقني الله وكان لا يعدو بني إسرائيل أن يكون فيه من يوحى إليه فأوحى الله إلى نبيه من أنبيائي أنه لو كان ذنبك فيما بيني وبينك لغفرت, لغفرت, بالغ, لغفرت بالغ ما بلغ ولكن كيف بمن أظلمت من عبادي فماتوا فدخل النار فلا أتوب عليك إيش قال التخرجة؟ قال في سناده قال سناده ضعيف جدا أأحد السند؟ السند حدثنا أسد عن أبي عبد الرحمن فراء الفراء عن أبي عبد الرحمن الفراء نعم عن عوف على عربي خالد الربعي الربعي عندك؟ الربعي وأشعر إلى أن نسخة آه. أخرى فيها الليبي يعني موقوف على خالد موقوف على خالد لو لو صح أسناده واهي سنده إيش قال أسناده ضعيف جدا شيخ أسد بن موسى لم أقف له على ترجمة وخالد الربعي هو ابن باب قال أبو زرعى متروك وقال ابن معين ضعيف والأثر أخرجوا من الدنيا في العقوبات ولا واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والخطيف في الفقير المتفقه وأنه إعادة هذا كان في ابن إسرائيل شاب قرأ الكتب نعم وكان مغمورا يعني غير معروف نعم ترقوا هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق هو مترقى في الجانبين نعم قال حدثنا حدثنا إبراهيم بن محمد أن سحنه عبده قال أخذناه جو جعل كل كله الأثر السابق قال كان في بني إسرائيل شاب نعم الكتب نعم قال كان في بني إسرائيل شاب قرأ الكتب وكان مغمورا وأنه أراد المال والشرف وأنه ابتدع حتى أدرك بيا المال ابتدع بدعة حتى أدرك بيا المال والشرف فلم يزل كذلك حتى كثر تبعه كثر تبعه فبيناه فبين وكذ فبيناه وكذالك على فراشه قالها الناس لا يعلمون ما ابتدعت أليس الله يعلم ما ابتدعت لو أني تبت إلى ربي قال فعمد فخرق وترقوته فجعل فيها سلسلة ثم أوثقها إلى آسية من أواس المسجد ثم قال لا أطلق نفسي حتى يطلقني الله وَكَانَ لَا يَعْدُو بَيْسْرَائِلًا يَكُونَ فِيهِمْ من, مَنْ يُوحَى إِلَيْهِ فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍ مِّنْ أَنْبِيَائِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَنْبُكَ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ لَغَفَرْتُ بَالِغَ مَا بَلَغَ هلو كان ذنبك فيما بيني وبينك لَغَفَرْتُ بَالِغَ مَا بَلَغَ ولكن كيف بمن أظلمت من عبادي فمات فدخل النار فلا أتوه عليك هذا هذا أول شيء موقف عليه على خالد الربيعي وصار ضعيف ووسمته هون كان شد النبي صل الله عليه الكتب وكان مأمورا ورده ما الوشترق ووأنا أفتدع بدعة وكأن يعني, يعني يقول هو أن أراد المال والشرف وأنه سد عبد حتى أدرك بها المال والشرف قلنا حتى كبرت فبنوا وكذلك على فراشه هالناس لا يعلمون أمثاله ليس الله يعلم فعمد خرق ثروته فجعل فيها سلسلة ثم وثق إلى أسيم هذا كل حال هذا منكر مته الحديث ضعيف السند وشده ومثل هو شذ المنكر ولم يريد يخرق ترقوته هذا إذا يخرق الترقوة ويجعل فيها سلسلة ويقول لا أفوك هذا هذا, هو. هذا, هذا هذا ولا ما يفعله إنسان عاقل لم يريد أن يفعل هذا هذا منكر ولا يصح ولأن الناس يتوب فيما بيهبه الله ويخرق ترقوته ويربط نفسه سلسلة ويقول لا أفوك حتى يقرره يتوب حمله الله تعالى فاتح باب التوبة الله إِلَى نَفَّارُ لِمَ تَابَ وَآَمَنَ وَعْبِلَ صَلَيْهَا ثُمْ هذا ممكن قولوا أوحى الله إلى نبي الأنبياء يعني كن هذا أحد القدسي لو كان نبك ما بيني وبينك غفرت بالغ ما بلغ ولكن كيف بما الله سنة من عباده فما تُدخل النار ما الله أحد النبي سنة الصحيح نعم قال حدث الإبراهيم بن محمد عن سحنون عن ابن وهب قال أخبار ابن لهيعة عن سلامان بن عامر عن نبي عثمان رضي عبد الملك ابن مروان أنه سمع أباه ريوة ترضي الله تعالى عنه يقول سيخرج قوم في آخر الزمان هم دجالون كذابون ببدع من الحديث لم تسمعوا بيتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم نعم سيد قال قرب هذا الحديث مما طلب فيه سلمان ابن عامر ها الطلب قال طلب فيه سلمان بن عامر فقد رواه الحسن بن موسى ابن لهيئه عن سلمان بسنده مرفوعا خرجه احمد وتبعه اسد موسى المصنف والحسن بن موسى انما سمع ابن لهيئه بعد الاختلاط كما نص صاعيد المديني واسد لم يصنف ضمن من سمع منه قديما وقد خالفهما ابن وهب فرواه ابن لهيئه بسنده موقوفا ابن لهيئه بسنده موقوفا كما في هذا السند فهذا يدل على أن المحفوظ قال ابن اللهية ما رواه ابن وهب فقد سمع منه قديما موقوفا وذكر كلام آخر نعم تخريجه عندك إيش يقول وقد رواه شراحيل بن يزيد أن سلامان مرفوعا عند مسلم في المقدمة كما تقدم فالخلاف في وقفه ورفعه بين ابن اللهية وبين شراحيل بن يزيد فالخلاف بين إيش فالخلاف في وقفه ورفعه بين بن لهيئته وبين شراحيل بن يزيد إلا أن المختلف بآله من الجهالة بمكان يجعلنا نحكم آله بالاضطراب في رفع هذا الخبر ووكي والله أعلم. ولا يا ضعيف أو لا يا لا أول أحيان. لا لا يا رسول الله الزمان قوم هم دجالون كذابون عرفنا هل تحسين هذا تحسين الدجال وبيطلع صح كوش صح نعم. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسحاق بن سيد عن أبيه أن ابن, عب... أن ابن عباس دخل المسجد الحرام وعبيد بن عمير يقص فقال للذي يقودهم امشي به حتى تقف بي عليه امشي به حتى تقف بي عليه فلما وقفت للآيات التي في سورة مريم ثم قال اتنوا كتاب الله ابن عمير واذكر ذكر الله وياك والبدع في الدين مم. قال في التحذير من بدعة إيش قال الله قال سادو صحيح وروى مشي حتى حتى تردي فلما ترى الآيات اللي في مرات أقرأ الكتاب الله بالعمر والذكر ذكر الله ويا أيه والبدع وياك إيش كان في سقراط وياك والتحذير من البدع يك من البدع في دين الله قالوا في دين الله دعونا البدع إنما تكون في الدين وأما العادات فلس فيها البدع نعم قال يتلو كتاب الله ابن عمير واذكر ذكر الله نعم وإياك والبدع في الدين نعم حد قال حدثني محمد بن وضه قال حدثنا محمد بن يحياء قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدن عن بحير حسنا عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن العرباض بن سارية السلمين لا. قال وآبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة موعبة بريغة ذرفت منها العيون ووجنت منها القلوب فقال رجل من أصحابه يا رسول الله إن هذه كأنها موعبة مودع فما تأهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش بعدي يرى اغتنابا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة ومن أدركته منكم فعليه بسنة وسنة الخلفاء راشدين المهدين عضوا لها بالنواجد هذا حديث الأنواب المسارية المشهور وأتقدم أن هذا الحديث هو داود التربدي والداني والصلاة الغداء هي صلاة الفجر وعلى النبي سبحانه والناس وعلى صلاة الفجر فلتها بدود بعد صلاة الصبح والغدوة ما بين صلاة الفجر إلى طلوع طلوع الفجر وهي ظلم المرة من, من الغدو وسر أول النهار نقض الروح، وذرفت منها يعني سالت من أجلها وعيون ووجلت عنها خافت هو عض عليه النواجد، الله عليه النواجد. هي لا، هلا نيات، فهي الأضراس. وكنا عشدة تمسك بها لأن النواجد إذا عضت شيئا نشبت فيه فلا كادوا يتخلص منها. نعرف الحد الحديث حديث معروف، والحديث يلحس على جزء من السنة والتحذير من البدع في قوله وأن بيصن بعض النسواء لها مؤثرة. ذرفت من العيون ووجيتهم من قربها واصل النص بتقوى الله عز وجل والسم والطاعة لمن أولاه الله أوره وإن كان عبد الحبشيا إنه من عش منكم بعده فسرق سيارا كثيرا فإياكم ومحتثة الأمور هذا التحذير إن الظلالة ومن أدركتهم أدركته. ومن أدركتهم ومن أدركتهم قال فإياكم ومحتثة الأمور فيكن... فإن كلهم وحتثة بدعا تح... إياك إيا تحذير محدثة الأغور فإنها ظلالة ومن أدرتهم منكم فعليم السنة وسنة الخنوة والراشدين المدينة بعد أرضوا عليها بالنواجد فيها الحس على لزوم السنة والتحديم من البداء وهذا حديث هو حديث مشهور ومن حديث الأربعين النووي قال حدثني محمد بن والله قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد الموسى نبي زيد الحماد بدليل قال سمعت سبيان بن سعيد يحدث عن النظر عن عمر, بن عن عمر بن عبد العزيز قال كتب عامل له سأله عن الأهواء فكتب إليه أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في الأمر فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في الأمر واتباع سنته وسنة سنته وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> قال وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما قد جرت به سنته وكف وما أونته فعليك بالزوم السنة فإن لك بإذن الله عصمة واعلم أن الناس لم يهذبوا بدات الله قد مضى قبل ما هو درى عليها وعبرة فيها فإن الناس فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافه من الخطأ والزلل والعمق والتعمق فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون وإنهم عن علم وقفوا وببصل النافذ كفوا وإنهم كانوا على كشف الأبور أقوى بفضل فيه لو كان أحرى فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه وَلَئِن قُلْتَ إِنَّمَا أُحْدِثَ بَعْدَهُمْ مَا مَّا أَحْدَثَهُ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ لَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكْفِي وَوَصَفُوا وَصَفُوا مَا يَشْفِي فَمَا دُونَهُمْ مُقَصِّرٌ وَمَا فَوْقَهُمْ وَمَا فَوْقَهُمْ مُحَصِّرٌ مُحَصِّرٌ وَمَا فَوْقَهُمْ مُحَصِّرٌ, وما فوقهم محصر, وما فوقهم محصر إنه بين ذلك على هد مستقيم. نعم ماذا؟ شو؟ الموعظة من عمر عبد الله رضي الله عنه والشر، وخلفه الراشد ضمه وضم لنا إلى الخلفاء الأربعة من كتب إلى عامل اللي سلوه عن الأهواء عن البدع. اللي الله عامل اللي عمره عن اللي عن الأهواء عن البدع كتب عليه هذا، كتب له هذا الموعظة قال وصيك يتق الله وللتصال في أمره. وإتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصلك بتقوى الله تقوى أصل أصل التقوى تقوى الله توحيد الله وأداء وحقه وقيامه بعمله وأداء الواجهة وتركوا هذه هي التقوى وليا عندك أخصى أخصى ما كيف؟ أخصى في الأمر والاقتصادي في أمره يعني يعني يعمل سنة باقتصاد بدون الغلوب وإتباع سنة وترك ما أحفظهم وحفظهم بعدها قال عليك بلزوم السنة هذا لأنها لك بإذن الله عصبك وعلم أن الناس يأتي في البدع وعلم أن الناس المحذف البدع إلا وقد وضع قبلها ما هو دين عليها لأن السنة إن وسنها من علي ما في خلافها من الخطأ والزيار والحق والتعمل فرضى لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون وإنهم على علم وقفوا وهو عن جهد ووصل الناس ليكفوا ولهم ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحراه فلن كان هدى ما أنتم عليه إن كان هدى ما أنتم عليه فقد سبقتم ولين قلنا قلت أنكم إنما اتبع بعدهم ما اتبع إلا من اتبع سبيلهم وراقب بنفسه عنهم فقد لقد تكلفوا فيه بما يكفي وصوا منهم ما يشفي فما دونهم مقصر وما فوقهم محسد فذقّصروا دونهم القوم فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا, فغلوا, فغلوا إنهم بين ذلك على هدى مستقيم هذا في بيان حث على لزوم السنة وتحذير من البدع عمر العزيز مشهور بهذا الرضي الله عنه. قال حدثنا أسد قال حدثنا سعيد مزيد قال سئل عاصم بهدلة وأنا أسمع قيل يا أبا بكر أرأي ذقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين قال حدثنا أبواء عبد الله بمسعود قال خطى عبد الله خطى مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله فقال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فقال للخط المستقيم هذا سبيل الله وللخطوط عن يميني وشمالي هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه والسبيل مشترك كما قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتبرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتكون. نعم قاله عند الحديث رواه أحمد النسائي والدارمي المسعود رضوانه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخط ثم قال هذا سبب الله ثم خط خطوطا على مجه و شماله ثم قال السبل على كل سبيل منها الشيطان عليه ثم تلا هذه الآية وأن هذا الصلاة المستقيم في التبعه ولا تتبع السبل بكم عن سبيل هذا فيه الحف على الالتزام بالكتاب والسنة. والتحريم من البدع هذا نص أصلها أن عصمة أهدها يقول عن أسمع في رآه وكرائته قول الله تعالى والله قص السبيل ومنها جائر يعني الطريق الطريق ومنها جائر ملحرف قص السبيل الله قص السبيل وهذا ورد هنا السبيل المعنوية والسبيل الحسي. السبيل الحسي إلزام الطريق وتروك إيش الطريق المعوج. وكذلك المع المعنوية تبع الطريق مستقيم وكتاب الله صلى الله عليه وسلم. واحذر أن ت تزل لا يمينا ولا شمالا. فيه قال قال قال أم بعنا أبو وائل على ابنه السعود. ما ذكر أن الخط خطا. المسائل يضع خط طويل قال هذا الله ثم خط خط على عن قال له على كل سبيل منها الشيطان لدعوه ثم قرأ هذا العلمية هو أن هذا صرط مسلم مستقيم تتبعوك ولا تتبعوا سبول وتفرق بكم على سبيله لأنه الحس على لدوم السنة كلاو السنة والتهديد من بدال نعم قال حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن عياش أن أبى نبي أبي عياش نبي نا أبي عمران الأشعري عمران الأشعري عن أن عبد الله بن عمر أتا عبد الله بن مسعود وهو قائم يقص على أصحابه فقال يا باب عبد الرحمن مصراة المستفيدين. عبد الله بن عمر أتا إلى عبد الله. أتى إلى عبد الله. نعم. رف إلى. طيب قال أن عبد الله بن عمر أتا إلى عبد الله بمسعود وهو قائم يقص على أصحابه فقال يا باب عبد الرحمن. ما الصراط مستقيم قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفوه بالجنة وعن يمينه جواد وعن يساره جواد وعليها رجال يدعون من مر بهم هلم لك هلم لك فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار فما هلم هلم لك معناها تعال وقد تلحق بها لا فقال هلم لك نعم كما قال فمن اخذ منهم في تلك الطرق انتهت به الى النار ومن استقام على الطريق الاعظم انتهى به الى الجنه ثم تلا ابن مسعود هذه الايه وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه طب وتخريج قال الشيخ حسين اناده واهن جدا اسماعيل بن عياشنا على فيه أبان ابي إش وهو متروك، ها؟ أبان مبيعي إش وهو متروك والحديث أخرجه ابن ماردوية في التفسيره كما في تفسير ابن كثير من طريق أبان به لكن الحديث يشهد هذا الح فعله النبي خط خط المستقيم خط خط رفض عائم وعائش ماله وأنا قال تركنا محمد في عدنه قال في الجنة وتوحيد قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد وعن يمينه جواد وعن يمينه جواد وعليها الجانب للعلم من ربيه هل أم لك هل أم فمن أخذ في تلك الطرق المعجة انتهت به إلى النار ومن استقام على الطريق إلى الله انتهب به الجنة ثم تلعب المسعود هذه الأعيوان هذه الصلاة والسلام واتبعوه كما أنه في الدنيا الطاق محسوسا ليس في طريق الجادة ينجو والي افترضوا يهلك فكل ذلك في في المعنى استقام على الطاعة سأحص خليفة وسأقيم ومن أخذ يمين والشمال الهلك نعم صلى الله تعالى <تصفيق> حدثنا أسد عن حماد بن زيد أن آص ملاحول قال أبو, العالي قال, قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحربوا الصراط شمالا ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه أصحابه من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل من قبل أن يفعل الذي فعلوا فإن قد قرأن القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم من قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بخمسة عشرة بخمسة بخمسة بخمس عشرة سنة وإياكم وهذه له والتي تلقى بين الناس التي تلقى بين الناس العداوة والبغضاء قال فحدثت بين حسنة فقال صدق ونصح قال وحدثت بحفظ بنت سيرين وحدثت بي حفصة بنت سيرين فقالت بي أبي وأهلي أنت حدثت بهذا محمدا؟ فقلت لا قالت حدثه به نعم هذا موقف على أبو العالى إيش قال تخرجي عنده؟ صنّيك يقول اسناده صحيح إذا أعصر الأحوال ها اسناد صحيح إذا نعم. إلى عاصم الأحوال والأثر رجع عبد الرزاق قبل النص إلى عاصم الأحوال الأحوال نعم يعني إلى في الآية ألا ولأجر بالشريعة ولا لكايا بشر الحص والاعتقاد وابن بطة والهروي هما وقف على عاصم الأحوال كلام يعني كلام من السلف تعيدهم النصوص قال وتعلم والإسلام فإذا تعلمتوا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصلات المستقيم قاله الإسلام عليكم الصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الصراط شمالا ولا يمينا ولا تحرفوا الصراط يعني الصراط المستقيم يقول لا تحرفوا اليمين ولا شمال عليكم بسنة نبيكم والذي كان له الصعابة قبل أن يقتلوا صاحبهم يعني عثمان رضي الله من قبل أن يفعلوا الذي فعله فإنه قرأ القرآن قال فإنا قد قرأ والذي قال ولا تحلف ولا يعلم بالسنة النبيكم ولا يعلم كان الصحابة قبل أن يقتل صاحبهم يعني قبل قتل عثمان ومن قبل أن يفعل الذي فعل فإن قتل عين القرآن قد قرأ القرآن من قبل أن يقتل صاحبهم يعني عثمان ومن قبل أن يفعل الذي فعل خمس عشرة سنة وإياكم هذه الأهواء هي البدع التي تلقى بين الناس تخرج من السرادات قال حدث في الحسن يبود عاصم لحور فقال صدق ونصح حفصة بن سرين فقال يا أبي وأهلي وأنت يا أبي أبي وأهلي وأنت تحدث بهذا الحديث قال على كل حال هذا كسابق في حث على زمن الصلاة المستقيب والتحديد من البدار الحرافنها يمين أو شمال نعم قال حدثنا سبيان بن عيلة عن مجالد بن سعيد عن عامر الشبيل عن مسوخ قال قال عبد الله ليس عام إلا والذي بعده شر منه ولا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم بما يحدث أقوى من يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم قال رواه الدائر من يعني أضل الله أنه قال لا يأتي عليكم عام إلا هو شر من الذي قبله أما إني لست عاما أحصر من عام ولا أمير حرم من أمير ولكن علماؤكم خياركم وفقاكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يقصونه برب آرائهم يعني هذا هذا الأثر عن عبد الله من السعود قال عام إلا وليس يشر منه في صحيح البخاري الناس النبي قال لا يأتي عام إلا لبعاد شر منه سمعتم من نبيكم صلى الله عليه وسلم وهنا يقول عبد الله ليس عام إلا لبعاد شر منه يظن بعض الناس أن المراد ما يتعلق بالدنيا فصوى جلب فبين عبد الله أن المراد المراد في الدين المراد في الدين أما أولئك العلم يتعاملون لأوليسهم المثلون أما الدنيا يعني فالأمر سهل خصب وجذب سهل لكن ينكرم في الدين وقال ولك لكن ذهابوا قال لا قر عام أمطر بن عام ولا عام الصدر بن عام ولا عام خلم أمير لكن ذهابوا العلم والخيار لكن ذهابوا العلماء والخيار ثم يحدث القوم جهل يقتلون من أراءهم أيهدموا الإسلام والرسول ولا حول ولا قوة نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أسد. قال حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثني أبو جابر. قال حدثني أبو بن عبيد الله الحضرمي. قال حدثنا أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان أنه سمع حذيفة بن اليمني أنه قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر قال نعم قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي قال فقلت هل بعد هذا خير من شر قال نعم دعاة على باب جهنم من أجابهم إليا قدفوا فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا قال فهم من جلدتنا ويتكلمون بأسنتنا قلت بما تأمرني ندمت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت بين لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال ذعتزل تلك الفراق كلها ولو أن تعض ولو أن تعض بعصلي ولو أن تعض بعصلي شجرة, شجرة ولو أن تعض ولو أحسن ولو أن تعض بعصلي شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك نعم هذا الحديث رواه الشيخ أبو لفظ أتم عن حزيفة قال كان الناس سألون رسول الله عليه وسلم أن الخير وكثتها من الشر مخافة من دي الكريم قالت يا رسول الله إن كنا بجاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعدها الخير من الشر قال نعم قالت فهل بعدها الشر من الخير قال نعم وفيه دخن قالت وما دخنه قال قوم يستنون بغالي سنتي ويهدون بغالي هذه تعلم منه وتنكر قالت فهل بعد هذا الخير من الشر قال دعائنا على أبواب جهله من نجابهم قد أبقواها فأحاديث المشهور وفيها الحس على الزملاء والشيخ يقول تلزم جماعات المسلمين وإمامهم تلزم جماعات المسلمين وإمام وترك ال و... والفرق والجماعات المنحرفة شو حديثه رضي الله عنه قال الصوطيين لما يكون جماعة وإمام ما وجهت مع الإمام ماذا عمل فقال اعتزل تلك الفرق كلها وأعبد ربك وحدك حتى يتكلمت على ذلك في رقم الحرفه. هذا في الحث على العمل بالكتاب والسنة والحث على زور السنة والتحديد من البداية نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا أسد عن محمد بن طلحة عن زبيد الأيامي عن بي مسعود قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة أهرموا فيها الكبير وينشأوا فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت قيل هذا منكر نعم هذا الضراوة الدائمة بأوسع من هذه الرواية عن عبد الله قال كذا أنتم إذا لبستكم فترة يهربوا فيها الكبير ويربوا فيها الصغير ويتهبوا الناس السنة فإذا غيرت قال غيرت السنة قال ومث ذلك يا أبا عبد الله قال إذا كثرت قراء كثرة قراءكم وقلت فوقهاءكم وكثرت أمراءكم وقلت أممائكم والفوز في الدنيا بعمل الآخرة هذا فيه يعني التألح على زمن السنة والتحذير من البدع هذا كبرتم إذا قلبيتكم فتنة ربي يحرم فيها الصغير يحرم فيها الصغير فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس التحذير السنة إذا غيّرت قال قيل هذا قيل هذا منكر يعني اختلطت صارت البدعة السنة والسنة بعد فإذا غيرت البدعة قيل غيّرت السنة نعم صلى الله عليه وسلم نقف على هذا الشيء مشهدك لا بعد إيش باب وإحداث البدعة نقف عند إيش طيب نقف على هذا تابعونا في الجزء الرابع من المند